قَللقَون على أَكثَرِهِم فَهُم لا يُؤمِنُون إِا جَعلنافِي أَْنَاقِهِم أَغْلالًا فَهِييَ إِلَ الأذقانانِ فَهُم مُقُمَحون وَجَعَنَا مِنْ بَيْنِ أَديهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا فَأَشَينَاهُ فَهُم لا يُبُصِرون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 إذ أَرسَلنَّ إلَيْهِ مُثْنَعنِ فَكَذَّبُهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقالوا إِا إلَيكُم مُرسَلُون قالوا مَا أَننتُم إِلَّا بَشَرم مِثْنُونَا وَمَا أَنزَل الرَّحْمَالُوا مِ شَيْئ إن أَنتُم إِلَّا تَكذِبُون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم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 إِن آمَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوا قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ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 لِيَكُونُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم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 أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعَقِلُونَ هذه جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ